السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر أشهد أن الله الله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 أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح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 ذلك الموسم العظيم الذي يتطلع فيه المؤمنون الى المغفرة والرضوان والعتق من النيران ويتسابقون فيه الى الفوز باعالي الجنان اما قريب تشهد الامه موسما يحمل أفراحاً علوية ومصرات روحية تطلق النفوس من قلوبها الأرضية وتحررها من أطناعها المادية تنطلق بها إلى آفاق أرحب وأوسع عما قريباً يهم علينا شهر كريم وموسم عظيم وافد حبيب وضيف عزيز على قريب يهم علينا شهر رمضان المبارك بخيراته وبركاته باجوائه العبقه وايامه الوضاءه ولياليه المتلالئه هو شهر جعله الله تبارك وتعالى عطيه لهذه الامه يبذل فيه العطايا والمواهب ويفتح فيه ابواب الخير لكل راغب وطالب ما أحوج الأمة في هذه الأيام لهذه الفترات من الراحة التي تستجم فيها النفوس وتصفو وتنقى فيه الأرواح وتعلو ما أحوج الأمة في هذه الأيام إلى هذا الموسم العظيم ما أحوج الأمة في هذه الأيام إلى الرجوع إلى الله عز وجل واللجوء إلى بابه والنياب بجنابه سبحانه وتعالى لا أسرع انقضاء الأيام ومرور الشهور فها نحن قد مر علينا عام من رمضان إلى رمضان فجدير بنا أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره على أن أمد في حياتنا إلى هذه الأيام علينا كذلك ان نستعد لنزول هذا الضيف الكريم واستعدادنا لهذا الضيف حتى لا نفاجئ به فنحرم اجره ونمنع فضله ذلك لان العبد اذا لم يستعد لواجب الوقت فإنه يحرم الأجر ويمنع الفضل. قال ابن القيم رحمه الله حذار حذار أن يأتي راجب الوقت وأنت غير مستعد له ولا متهيئ لفعله فتحرم أجره وتخذل عن تحصيله. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن ولكن كره الله بعاثا فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين بد للعبد للإستعباب قبل نزول هذا الضيف علينا أن نستعد له من الان ان لم نكن قد تم لنا ذلك الاستعداد لانه كما قلت مر علينا عام غابت النفوس فيه عن كثير من الطاعات وتلبسنا بكثير من المعاصي والسيئات هذه النفوس التي كبلتها ليس من اليسير أن تتحرر منها في ساعات أو أيام ولذلك كان على العبد أن يستعد من الآن بل وقبل الآن لأن الألوفات والعادات يصعب على العبد ان يتركها في لحظات ولذلك كان لزاما علينا ان نقدم بين يدي هذه الايام توبه نصوحه لرب الانام سبحانه وتعالى علينا ان نتوب اليه من كل الاثام صغيرها وكبيرها علينا ان نتوب اليه توبه نصوحا بشروطها المستوفيه بالافلاء عن الذنوب والمعاصي وبالندم على ما كان وبالعزم على عدم العود الى ما اقترفت الايادي والاقدام علينا ان نتوب الى الله عز وجل ولا أسهل التوبة لمن يسر الله تبارك وتعالى عليه ذلك فالتائب بين توبتين توبة منه الى الله عز وجل وتوبة قبلها من الله سبحانه وتعالى عليه فإذا تاب الله تبارك وتعالى عليه وقبل منك توبتك يسر لك ذلك سبحانه وتعالى وعن العبد ان يعلم أن الله عز وجل إذا وفق عبده لتوبة النصوح يسر له أسباب ذلك والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده من أحدكم اذا وجد ضالته الله سبحانه وتعالى يقبل على عبده اذا اقبل عبده عليه فمن جاءه يمشي جاءه هروله الله سبحانه وتعالى ييسر عبده ابواب الخيرات ويفتح له سبحانه ابواب التوبه وعلى العبد ان يعلم فإنه إذا تاب إلى الله عز وجل مما ألفه من المعاصي والسيئات فإنه قد يجد مشقة في أول الطريق ولكن هذه المشقة صرعان ما تتبدل وتتحول وتنقلب إلى لذه يجدها العبد بل يجد خيرا مما ترك ولكن إذا كان تركه لله سبحانه وتعالى فمن ترك شيئا لله عوضه تعالى خيرا منه ومن ترك شيئا لله لم يجد فقدا كان شريف قاب يقسم ما ترك عبد شيئا لله فوجد فقده وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وقولهم ما ترك عبد شيئا لله الا عوضه خيرا منه حق واجل ما يعوض به العبد الأنس بالله ومحبته والقرب منه سبحانه وتعالى لا نريد توبه من الكبائر والصغائر فحسب وانما نريد توبه القلوب من الغل والحقد من الغل والحقد والحسد والبغي نريد توبه من تضييع الأوقات والازمان فرأس مال العبد أيامه بالأنفاسه والخاسر من خرج من هذه الدنيا وكانت أيامه ومجالسه حسرات عليه يوم القيامة الخاسر يوم القيامة من رقي الله عز وجل وقد خسر رأس ماله في الدنيا نريد توبه من الكسل والفتور فهذه ايام مباركات ولي ايام معدودات ايام قليلات تنقضي سريعا ولا يبقى إلا الندم نريد توبه من ترك النوافل والزهد في الحسنات فكثير منا يترك النوافل إن حافظ على الفرائض كثير منا يذهب في تحصيل الحسنات. والمدارنة على النوافل لها فوائد عظمى أجملها وأعظمها على الإطلاق أن تنال محبة الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه ومن ذلك كذلك ان المداومه عليها حضار شديد وحصن عظيم من ترك الفرائض فقلما تجد رجلا يحافظ على النوافل ثم يترك الفرائض واما الذي يصلي الخمسة وحدها فإنه قد يستزله الشيطان ويترك فردا بعد فرد لأنه ليس عنده حصن يتحصل به المداومة على النوافل سبب في اكتساب الحسنات وتحصيل عالي الدرجات حتى وان اصابك ما يمنعك من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح كتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح المداومه على النوافل من احب الاعمال الى الله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل نريد توبه من كثره الكلام والقيل والقال فمن كثر كلامه كثر خطأه ولا يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم قد يتكلم العبد بكلمه لا يلقي لها بالا فيلقى بها في جهنم سبعين خريفا يريد توبه من نقل الشائعات وما اكثرها في هذه الايام وتلك الساعات وانت يا عبد الله لن تكلف الا نفسك وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل انسان انزلناه طائره في علقه اي الجلنا عمله في علقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز يريد توبه من السهر في غير طاعه الله عز وجل فالله عز وجل جعل الليل سباتا والنهار معاشا ألا لن اراد ان يستيقظ بالليل فينبغي ان يكون ذلك لله قال الله عز وجل وعباد الرحمن وعباد الرحمن النبيل يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الا المتقين في جنات ونعيم ما آتاهم ربهم ويقام آقذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل لا يهجعون فليل الصالحين في طاعة رب العالمين علينا أن من الان بتعظيم شعائر الله عز وجل ومن اجلها ان تحرص على صلاه الجماعه في بيت من بيوت الله تلك المساجد التي خلت في هذه الايام ان لم تستعد من الان فلن توفق الى صلاه الجماعه في رمضان وهذا هو السر الذي يبحث عنه كل عام لماذا تمتلئ المساجد في الايام الاول من رمضان ثم لا تلبث ان تعود الى سابق عهدها وان تخلو من والجواب ان الذي تعود على سماع الأذان ثم لا يلبي النداء وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وهو جالس على مقهى أو جالس في بيته بين أولاده هذا الذي لا يعظم شعائر الله يصعب عليه إن لم يعمد الله عز وجل في رمضان يصعب عليه ان يتحول بين عشيه وضحاها ليكون من الساجدين الراكعين بالليل والنهار وكذلك تناوة القران فكثير من الناس يعزم كل عام على ختمه على الاقل او ختمات لكنه لا يلبث أن ينقطع بها السير لا يلبث أن ينقطع به السير فلا يحصل ختمة واحدة وذلك لأن النفس التي لم تتعود على النظر في كتاب الله طوال عام يصعب عليها أن تنقلها نقلة واحدة لتقرأ جزءا أو جزئين في اليوم فلذلك يا عبد الله ينبغي عليك ان تستعد من الان ان لم يكن قد تم ذلك الاستعداد علمنا كذلك ان نستعد بالصحبه الصالحه صحبه تعين على طاعه الله صحبه توقظك لصلاه الفجر وتصحبك في صلاه التراويح تلمس معك الى طلوع الشمس وانت تذكر الله عز وجل تذكرك بالله سبحانه وتعالى واياك ومجالسه البطالين فانهم يقطعون سيرك عن الله عز وجل كذلك نستعد بطهاره القلوب وصفاء النفوس في هذه الايام نستعد كذلك بكثره الدعاء وتضرع الى الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يجعلنا من عباده الصالحين وان يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده القائمين للصائمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وشهد لا إله من لا وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبده رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم وفي هذا الحديث بيان كراهه ان يتقدم الرجل بصيام يوم او يومين قبل رمضان الا من كان له عاده من صيام كمن يصوم يوما بعد يوم او يصوم الاثنين والخميس فهذا لا باس عليه ان صامه واما العله من ذلك فبعض العلماء يرى ان النهي لئلا يزاد لأن في رمضان ما ليس منه وهذا فعل اهل الكتاب وبعضهم يقول انما العله في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى ان توصل الصلاه المفروضه باخرى نافله الا بخروج او كلام ففي صحيح الامام مسلم من حديث معاويه رضي الله عنه انه راى رجلا صلى الجمعه ثم قام فصلى ركعتين فلما انتهى من صلاته قال له لا تعد الى ذلك اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تخرج او تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا ان نصل صلاه بصلاه حتى نخرج او نتكلم ومن الرجل قال بل العله في ذلك ان يستقبل العبد رمضان وعنده شيء من القوه لأن الصوم قبله قد يضعف العبد فلذلك نهي عن ذلك وهذا اضعف الاقوال لان من تقدم رمضان بصيام شهر شعبان كله او معظمه فانه قد يحصو له من الوهن والضعف اكثر من ذلك ايها الاخوه الاحبه جدير بنا في هذه الايام ان نتضرع الى الله عز وجل ان يحفظ بلادنا وان يحفظ اهلنا وان يحقل بنا أنا جدير بنا ان نستقبل هذا الشهر فنجعله شهرا من الموده والرحمه جدير بالامه قاده ومقودين حكاماً ومحكومين ان يدركوا حجم المؤامرات التي تحاك لهذه الامه والتي يرمى من ورائها تقسيم هذا البلد والتي يرمى من ورائها واضعاف هذه الدوله حتى تكون لقمه سائغه لاسرائيل جدير بالامه ان تفوت على اعدائها تلك الفرصه التي اصبحت سانحه لان يقاتل الشعب بعضه بعضا على الامه أن تتمسك بكتاب الله عز وجل وأن تنظر في النآلات وعلى العقلاء والصالحين أن يسعوا للمصالحة بين أبناء هذه الأمة حتى تمر هذه الفتنة بسلام اللهم اغفر لنا جنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما اللهم من اراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره واشغل بنفسه نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين لهم ننصر المستضعفين من المسلمين وصل الله الله ذلك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر